ويستون الى مات المبداه لانه يبناء الحول بعد حصوله الرب سقط اعتبار المؤونه باقي الحول فلا يوضع الرب على فرض الحياه المؤونه المجتمع يرفق الميت نور لأنه يجوز له بكرنا نحن نسألنا يتعلق في من حين قدري وصرفه في المغرومين من باب الالفاق يرفقه لاستخدام ما هو عائش الخمس تعلق بالرب من الظهور والشارع من باب الاطباق بهذا المكلف اجاز له صرف هذا الرب في مؤونه سنة كامله والمطلوب انه ما عاش سنه كامله عاش في السنه فلا معالج بعد نصف السنة يكون الباقي ربحا متعلقا بالظهور ولا معنى لان يحدث منه مقدار بعض السنه الذي لم يصرفه الميت مؤونه اذن ان المستثنى من الخمس هو ما كان مؤونه بالفعل وما لم يصرفه الميت لانه مات وما لم يصرفه الميت لا يعد مؤونه بالفعل فلا يكون مستثنى هذا الحق واضح يعني افضل لذلك قال كود سسرور لما تقدم من ان الاعتبار في الاستثناء بالماونه الفعليه هذا ليس لو عاش لخافه بالماونه المساله التاسعه والستون إذا لم يحصل له ربح في السنة أصلاً، وحصل ربح في السنة اللاحقة، لا يخرج مأونة السنة السابقة من ربح سنة اللاحقة، لا يستثنى مأونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة، فإننا استفدنا من أدلة مطابق أن المستثنى من الفوز. ماونة الريبح للمؤونة السابقة على الريبح ماونة نفس الري نعم لو أنه في سنة الواحد ترض أول السنة صار عنده ماونة ثم في الشهر الثاني من السنة صار عنده أول ثم صار عنده ماونة هل يستثنى ماونة الشهر الأول من ربح الشهر الثاني؟ أعلى، هذا سبق الكلام في هذه المسألة وأن صاحب العروة يختار الاستثناء والسلوء الثالث المسألة السبعون مصارف الحج من قرون العامي الاستطاعات مسألة الحج كما ذكر. تنحم إلى قرطبة. الصورة الأولى إذا ربح وبربح صار مستطيعا على الحج في نفس السنة. ربح في سنه وفي نفس هذه السنة صار بهذا الربح مستطيعا على أداء الحج. والمفروض أنه متمكن من الذهاب، مقبض طعام، متمكن من الذهاب للحج، فذهب إلى الحج وصل أربع في مأوى الحج لا إشكال في سقوطهم فان فإن صرف المال في أداء الواجب بلا إشكال أنه من المأونين صرف المال في أداء الواجبات. الشرعيه نحن نقول في اداء الواجبات العرفيه مؤونه فكيف في اداء الواجبات الشرعيه صرف المال في اداء الواجبات من اشهر مصالح مؤونه فحينئذ لا يجب القنص في جنوب في الحجه كما هو مصنوع في البلاد هذا عقب سبحانه اذا كان الرب في نفس السنه ربح لنفس السنة وسافر بهذا الربح إلى جنون إلى الحج فالحج من أظهر مصاليا من المهونة كنت الحج تخمس الحج على بعض الصور التي ستذكرها الآن من تخمس الحج المطلوب صورة ثانية ما إذا ربح وصار بالرض مستطيعا عن حج لكن استطاع المالية ولم يتمكن ما تمكن من ذلك استطاع المالية حصلت بنفس الرجل حصلت باستطاع المالية لكنه لم يتمكن من الذهاب إلى أن اتهت السلطة هل يجب الخمس هذا الرجل بعد مرور سنة عليه مع أنه كان بهذا الرجل مستطيعاً على الحال. بحيث لو ذهب الى الحياة صارفه ماذا؟ ماذا؟ ما يجب عليه دفع لماذا؟ لأن المدار على المؤونة بالفير ولم تحصل مؤونة بالفعل. لو صار فروب الحج لكان مؤونة فيه. لكنه لم تحصل في للبيع فبذلك ذهب السناء ولم يذهب الحاج كشف ذلك عن عدم كون هذا الرب مغونتان وكشف ذلك عن كون هذا الرب متعلقا لكم منذ ذلك الوقت. السورة الصورة الثانية ما إذا ربح وبهذا الربح استطاع أن يرهلها ولكنه ما ذهب عصيانه ماذا ذهب عصيانه فإذا جاءت آخر السنين هل يخرج الخمس من هذا الرئيس أو لا صاحب العروة قلت يسرره مع أنه المفروض أن يحتي في وجود يحتاج فما هو سر عدوده من الفتوى؟ الى المشكلة بما السيد هل يستلزل من قتر على نفسه مرد نساء شخص ربح أهل ومؤونته تستلزل ثمان لكنه قتر على نفسه وما صرف المؤونة الا خمس مئة ما يستثنى ثلاث مؤونة لأن المجارة على المؤونة في الفعلية لا على المؤونة الشامية هذا يمنحك كثيرا كان بإمكاني أن ينسب هذا الرب لكنه ما حدث عسيئة إنه إذا لم تحصل المؤونة بالجاية فيجب إخراج الخمس من هذا الرب فتوان صاحب الورو كانه يرى أن عنوان المؤونة يصدم بمجرد لإلزان وان وإلا يمتثل هذا الإلزان بمجرد ان ردع وصار مستطيعا على الحج وكان السرب مخلا والرفيق حاصلا وسائر شرائط الحج فهو مستطيع استطاعه مالية واستطاعه كونيه مثلا بدنيه مستطيع عليها ولم يذهب قال ملزم شرعا وكان ملزما شرعا بصرف هذا المال في الحج لأنه كان مستطيعا ومتمكنا من الحج ولم يذهب عصيانين يعني كان مكلفا شرعا بصرف هذا المال في في الحج الإلزام الشرعي بصرف المال في الحج معناه أن المال مؤونة وإن يصرف الحج كان ملزما بصرفه. ما دام هذا الشخص كان ملزما بصرف هذا المال في الحج فلن يبتذر الإذان الشرعي وما صرفه في الحال. يعتبر هذا المال مأونة بمجرد هذا الإذان الشرعي، ولن لا يطلق في. سيد الخويف الدسري يقول, يقول إذا كان صاحب العروة مترفع عنده هذا المبنى، فالمفروض ان يقول في الدين كذا بمعنى أن انسان رجل وكان بامكانه ان يصرف هذا الرب باداء دينه ومدينه ما صرفه باداء دينه عصيانه لا بد ان يحتسب هذا المال مؤونه ولا يجد به لانه ملزم كان شرعا باداء دينه ولذلك قال ونظير هذا الاحتياط سيجيء منه آديان حيث يذكر خبز الزراعة انه إذا لم يؤدي الدين من الرزق حتى قبل عام فالبحر سخر له. يفهم فإن مستنده هو ما ذكرناه حيث ان أداء الدين واجب كوجوب الحج. فيحتمل أن يكون نفس التكليف الشرعي نفس الإنزام الشرعي محققا لعنوان المغنى وإلا بيؤذج على المخارجة ولاقتنا هذا المبنى غير صحيحا فإن عنوان المغنى الضاهرا في الصرف التبذيب لا الصرف الشميل يعني أنه ملزم بالصرف لكنه لم يصل إنسان ملزم بأن ينفق على عياله و ما إنفق عليه جمع عياله لا يجب الفوائد مجرد الإزام الشرعي ما يحق أيوان الممنوع هذا كله لماذا في فيما اذا إذا حصل الربح و حج في نفسه لكن لو كان الرذن مجتمعاً من سنين قام سنة الأولى هي ألف رياض سنة الثانية هيئ ألف رياض سنة الثالثة هيئ ألف صار سفاء ألف رياض هنا استطاعاً هنا ليس من عام واحد وإنه من أعوام مجتمع هنا لا بد من الترسي ربح السنة الاولى بما انه مر عليه سنة كاملة وهو عنده يجي في ربح السنة الدانية بما انه مر عليه سنة كاملة وهو عنده ربح السنة الثالثه بما انه في نفس عام الاستطاعة وبه حصلت الاستطاعة فصرفه في الحج لا يعدوا ربحات هو من اظهر مصاليف الموناك في هذه الصوره فقطيه لتخصم الحجاء وبات التفصيل الذي تخصم أرباح ارباح السنين السابقه لا رب نفس هذه السنه التي هي سنه الحاج واضح مساله والسبعون اداء الدين من المال إذا كان في عام حصول الربح أقصى الربح وفي نفس السنة الذي حصل فيها الربح قبل أن تمثل سنة كاملة أدى ليه الدين أشكال الدين والدين من الله حصول سواء كان طبعا الدين للمؤونة أو الرمح هذا الدين الذي استدامه وأداه بالرمح كان لأجل مؤونته أو ترغض الدين استدانه وكان بعدين سدده من الرب لأمور كمالية لأي فرق أي حد أداء دين الإنسان للمؤونة سواء كان الدين للمؤونة أو غير دي المؤونة دين دي للمؤونة دي. يقول تفصيل الكلام في المقام أن الدين دارسًا يكون الدين بعد الربع، يكون الدين قبل الربع، وكلهم في عمان. يكون الدين قبل الرد وكلهم في عموان. دارة يكون الدين قبل الرد. السنة السابقة، مو قبل الرد وفي نفس كمان ان كمان الدين قد يكون لاجل ماوند، وقد يكون لغير ماوند. كما ان ستدانا قد يكون باقي بعد كما لو ستدان حراشا وقد يكون تدف كما لو ستدان طعام فنقول يقع الثلام في مقامات ثلاثة المقام الأول في الدين منذ أكثر عن مصور الردع عنه يعني ربيحة أولا وشرة ما استدان ألف ان ما صرف هذه لا استدان ألف ريال هناك سؤال هناك سؤال هناك سؤال هناك سؤال هناك سؤال هناك سؤال هناك سؤال هناك استدان هناك ريال هناك سؤال عنده ألف فلا اشكال في انه يجوز اداء البيت من الربح الموجود ولم يستشكل فيه احد يالسر في محل تشكيل شخص استدان بمؤونته و اراد ان يفك دينه من الربح بلا اشكال من اوضح مصالح المؤونه هذا النصارى وبعبارة أخرى كما يذكر سيدنا القديسة الرو، أنه لا فرق بين أداء الربح عينا في المهونة وبين أداء الربح بينا في المهونة يربح ألف يصرف في شراء تراشا صرف الربح عينا في عين الربح. يربح ألف يشتري تراشا بألف بينا ثم يؤدي دينه من الرب فهو في الواقع صرف الرب في لكن صرفه دينا لعينه ولا فرق بينهما صرف الرب في المأونة خارج عن محل القوم سواء كان صرفا للرب عينا أو كان صرفا للرب دينا لا فرق بينهما كما أنه لا فرق في هذا الحكم الذي ذكرناه بين أن تكون المؤمنات تالفة أو باقي استدان فعاما ثم سدد دينه بره أو استدان فرعشة ثم سدد دينه فرعش بل الظاهر تنقل ولو لم يؤدي الدين الرثنة، الأجمل، استدان في راشد بالآل، لكن ما أدى بينهم بهذه. الإله مر بسنة كاملة على الآل وهي موجودة عنده ولم يؤدي بها بينه. يقول هنا لا جل الخصل. أترى على نفسه ولم يؤدي بينه وأن تقولون بأنه إذا أترى على نفسه لا يستثنى لأن المدار على عالمونة. فعليه وهذا ليس مؤونة بالفعل مؤونة تقديرية أو صار تكامل المصر خلتك على حديث يقول بل بلا احكال هنا ايه؟ لماذا؟ لعدم صدق الربح عند العقلاء ما يقول ربيش كما دين بايه؟ عند الحجر يكون هم دين بيئة وإذربة لعدم صدق الربح عند العقلاء فإن الربح عندهم يلاحظ لمجموع السنة مو يلاحظ بآن حصوله آن حصوله كان رئي لكن إذا تحضر بالمسال مصالح السنة ما يعجب لأنه كان يقدر يصرف هذه الأذف في مصالح السنة يعجب وعليه فهم لا يعتبرون الرب الذي بإزائه دينون ما يجهر سواء كان هذا الدين استدانة لمؤونة السنة أو لمؤونة تحصي الرب أي مرة ترى يربح ويستدين فراشة بألف دعه يقول ما هذا وأن ربيعه روب بحيث شكلناه لا بيتمشى كيف ربح ألفا وهو مطالب ببحيث لو عاقبه القانون لأخذ هذه الألف من عند شيء مسلوب عنه قانونا من كذي فعل عند ألف لكنه قانونا مسلوب عنه كيف يطالبنا ونها؟ او غاني مهامة هذا سواء كانت المونة والسنة او مونة الرئيس ترضوا انه مثلا ربح الف ريال و أسس له مثلاً مكان للبيع أسس مكان للبيع بألف ريال. ترى مواد تدريب دينين لا لأن ما عنده من المواد التي اعدها للتجارة تساوي هذا المال الذي عنده نعم هو ربح صورتان وإلا ليس ربحا حقيقتان بحيث لو سجل بعد انخضاء السنة هل ربيح كان الجواب لا مديون وهذا هو هذا خط إلهنا قبل على الكلام هو جيف طبعا في فرق صورة انتجارة من طريق تجارة المنونة. يعني اشترى مواد تجارية بأي اشترى هذين استدام مواد تجارية بئر لكي ياخذ مؤونتي من هذه التجاره و اذا اشترم مؤونتي مخفيه من هذه توسع بالماء للقنوات لاشكال ما يصفى عن الرب الالف استدام مواد بئر واستدام مواد لكي يوسع والا مو محتاج لاشكال ان يصفى عن مديق وصحيح مديق لأنه لم يكن يجيب هذا الدين أو يقدر هذا الدين سدد من مبعد لأنه هذا الدين ونعمل بعد الشكل يقول ولو فرض صدق الرح فرض الرحل. فلا ينبغي الاشكال في عدم صدق عنوان الفاضل على المؤونان الذي هو الموضوع لوجوب القاض فلا يدخل في قوله واما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل حال وبالجملة العادة قاضية وسيرة العقلاء جارية على صرف المؤن من الارباح اما من نفس الربح او من دين اي فرق الحاكم ففي هذه الصوره وعلي فلا ولو سلمنا انه رب فلا فاضل ففي هذه الصوره لا حاجه الى الاداء الخارجي بل مجرد اشتغال الجنه بالدين كاف في الاستثناء صحيح الحق صحيح وهو أنه هنا لا لماذا؟ بماذا؟ لأنه لم يربح حقيقة. باعتبار أن هذا المال وإن قد ترى على نفسه إلا أنه ليس له قانون وإن كان له الآن قانون المولى ويسد ما دام هذا المال في حقوق القانون ليس له تحديد ان لا يعجل الحين بالحقيقة وهذا فرق بينه وبين موارد التخدير هذا التخدير الى المال عند 1000 ريال بيده من له ما صاره هل هي فقط قد ترى نفسه بعد التخدير العسل المال له وقال غريس للمهم وقرد توجيه الاخير قال واذا لم يستقربه أقوى وإذا صدق قريب فيا فلا يصدق عنوان الفاضل على الماء هذا مو فاضل على الماء لأنه هذا يسكت به المأونان فكيف يقول فاضلاً عنه هذا الت... التعديل الأخير ولا يحتاج تعديل أو إمكان ولكن هذا التعديل الأخير تيده أولاً بأن ظاهر الأدلة ان موضوع الخمس لا عنوان فاضل عنه علموا أن ما غنيبتوا فأما الغنائم والفوائد فيها. في كل فائدة يستفيدها ظاهره عنوان الغنيمة والفائدة مو عنوان فاضل عن المفرح هذا الظاهر فالمدار على عنوان الدرسة على عنوان القاضي يقولوا انه الخمس بعد المرومة يعني إنما الخمس في الربح الذي يبقى بعد المرومة ونعم فلويت الرغاء بسه واحد وعلموا من شبه وأن الله الخمسة خمس الغميمة بعد المرومة خمس الغميمة بعد المرومة الجنب اللي يطبي هذا أن المماط على عنوان الغنيمة غايتنا بالأمر موضوعها بعد المرونة مو عنوان الفاظ العلمة طب هذا أول الثاني هل عنوان الفاظ العلمة شيء آخر غير رجل أو هو هو إذا كان عنوان الفاضل عن المأونه هو نفس الرمز ما عاد تشبط له حاجة. إذا صدق الرك لا يضر. شيء معين. إذا صدق الرك صدق الفاضل عن المأونه وإذا صدق هذا صدق هذا وإذا صدق, صدق, صدق, صدق, صدق وإذا كان عنوان الفاضل عن المأونه شيء غير يعني ما فضل عن المؤومة يتعلق به الخرمس وإلا بيكون ربحان تحكي الانتزام إداية انتزام سيدنا بهذا لأنه في المسألة السابقة إلا شرمه إلى الأمس أمن الفراش بعد أن يستغنى عنه سنة برع الفراش سنة كم يستغنى عنه طبعا ليس بربحين ليس بربحين لأن رخضان في عنوان الحداثين هذا ليس بربحين لكنه زائد عن المهونة إذا كان يلتزم قدس سرور أن عنوان الفاضل عن المهونة عنوان غير الرب حقيقتين وأن هذا العنوان موضوع للخمس وإنه يحصل الربحون فلابد أن يلتز في المهونة للخمس هو لا في المقام ليس فاضل عن الممونه عبر في المقام فاضل عن الممونه ما مات بيتا المعصومه المراه والممونه بالفعل ولم يصرف هذه الالف بالمرونه بالفعل اذن الاب هو بالفعل فاضل عن الممونه لا نضيف لفاضل عن الممونه اذن اولا نناقشه بهنم الماضورة خمس وعنوان الرب وليس عنوان الخاضل عن الماضي تبار الأبل ثانيا من نناقشه بأن العنوانين إن لم يكن بينهم فرق لابعنا لهذا التشبيق وإن كان بينهما فرق ولا يتجين بثبوث الخمس في الفاضل عن المعونة وإن لم يكن رد حاني وثالثا أنه في المقام كما يستقر يستقر أيضا عنوان فاضل عن وإن كان الثاني بعدها الله دار الموصى واسأل وإن كان الثاني أعني الدين لغير المهم كما لو اشترى فرسا لكي يؤكل يجف قرص الناس وعد نذانكس ما يجون عندنا في الدولة شالا ديكي أجل، الديكي أجل وإيش نقول؟ ذي ره ربيع آل. واستدان فرسان آم إنما الذي استدانه هو المهم تاركاً يكون ما موجود في نتالي فرس موجود ممزن. بعد مرور سنة فرس موجود وطاركاً تالي فما لو تستداناً شنو؟ ثم تستداناً فراناً زينة زينة هابدة بقناعها من شمعه معينة استدانه حمعة للزينة وهذه الشرع على زينتها في ثنائها ان تكن النماء كذلك بعد مرور سنتين فتعني فكتكلم عن ما استدانه وهو موجود ودارد الى عن ما استدانه وهو كاذب اما اذا كان الذي استدانه موجودا فيجوز له اداء الدين من اقرب فرز شراء استدعانين زين يصل إفرام حول شراء الفرز غير شراء فرز فإذا كان أساساً يجوز له شراء فرق لشراء الفرز وكذلك يجوز له شراء فرق أداء الدن من الفرز فرق هذا بينا خلو لكن إذا مرتك صحيح هو يجوز له صرف الربح في شراء الفرس او في حل دين فرس لكن بعد مرور سنة صحيح ما ربحتها الفرس باعتبار ان هذا الفرس ليس له ملكين من باب تبديد الربح من مال الى مال شبيه من الذي يحول ربحه من نقد الى اسهم أو يحاول رمحه من تجاره إلى صناعه وهكذا الرب ألف له من المال الذي مال الله هو رابحاً عنها لا يصق عليها أنها رب لأنها سيؤدي بهذين الفرس الفرس يصق عليها أنه رب لكنه حينئذ يكون الفرس بنفسه ربحان إذن المالك تبديل الأرباح خلال السنة ولو عدة فرّات من هذا كما هو ذا بالتجار في معاملاتهم. إذن في آخر السنة يقال ربح فيجب عليه تخميس الفرس بما له من الركمة. قد تكون قيمة أقل من الآيل، قد تكون قيمة أكثر من الآيل، قد تكون مساوية. أمرك نار. ما يقال من في المسألة السادقة إذا كان الدين للمؤونة ما يقال ربيح علي أن المسألة السادقة من خراع الأول إذا كان ما إستدانه للمؤونة لا يقال ربيح أما في هذه المسألة إذا كان ما إستدانه لغير المؤونة نفس المال ما يقال ربيح لأنه سيؤدي به الدين لكن ما استدانه يقال له ربحه فقال على ان يكون في للخمس هذا من هذا المثل هذا من هذا المثل هذا من هذا المثل عليه من هذا المثل هذا قد هذا المثل هذا من هذا المثل هذا من هذا المثل هذا المثل هذا حدد الدين خل الألف خل الفرس, يقوم الفرس. لا نستأخر الفرس ويلاحظ الدين لديه عليه فبقدر الدين نعرف إذا الفرس شرط ألف والرب اللي كان عنده ألف عالم وإنما الرب في الزائج عليه لو كان فيجب تخميسه مثلا لو اشترى الفرس بخمسة وكانت قيمته آخر السنة مئة فلعنان انه رب ال 50 مم. سواء كان عنده 50 او ما عنده هو رب ال 50 شيئن عده للتجارة دام شيئن عده للتجارة فارتفاع قيمته يخمس ما تبقى عندنا ما يعد للتجارة يخمس اكتنا قيمته أما الخمسون الأخرى فمدين بإزاءه هذا كله إذا كان مستدانهم موجود أما إذا كان مستدانهم تهدد فإن أدى الزين في نفس السنة خط العشق رابح آج تنام شمعة بآج أجل ذن قلت ما هو السنة أجل ذن بتكاليف ما يجوز إن خمسة أنه صرف المال في, في, في, في غير مأو نة المال الماس والأشياء المالية على أي حال جائر المشرع بعيداً عن الشرع ما الذي يصرف في محرم ولا ما حد يقول شرع لا إذا يصرف الخمس في غير مأو نة الضرورية عليه ما ترفع في محرم بل لعلا تردده من التكبير فلا إشكاله فإن الخروج عن عهدة الدين مؤنى وإن, عهد وإن كان الدين ليس مؤنى عن عهدة الدين وإن كان الدين ليس بل لعلا تفريغ الدين بالربح السابق على التكبير من اوضح انحائها تفريغ الظنم بل لعل تفريغ الظنم بالربح السابق على التكليف من اوضح انحائها فلو اداه فقط قدر من ادره واما لولا يؤديه في الثالث سنة في الآلث عندهم الشمعة راحة فهل يستثنى هنا الآية لأنه كان بإمكاني أن يمسدد به قيمة الشمعة أو لا يستثنى في إشكاله والاستثناء نظرا إلى أن تلف هذا المال الأجنبي لا ينافي صدق الربح الصدق انه ربح والشمع الذي استناها وكان بهم ثانياً يؤجدين من هذه العالم ما أتدين وبعد ذلك الإنسانين ليس شيئا بيديه حتى يقال الريح تبدل من مال إلى مال كما قلنا في السابق السادق قلنا الريح تبدل من مال إلى مال فكانت الرب للأجل أمباد الرب في الفرنس في المقام ليس هناك المال الآخر انتقل الربح منهم من المال الأول إليه فيبقى الربح على المال الأول لا ينافي صدق الرب في التجارة الذي ونهه على وجوب القمص فقد ربح وقضل عن مهونتين وإن كان في عين الحال وردت عليه خسارة خارجية حيث أنه مدين بجمعان ورود الخسارة الخارجية لا يعني أنه لم يربح هذا الدين بدعوى أنه لم يربح أو على تقدير الصدق لم يصدق عنوان الفاضل على المؤونين غير وجيه لما عرفت من عدم ارتباط الخسارة الخارجية بصدق الرد قال ربي عالي شيء نسواه ولا راح دين روحه شي مانع تاجي رادي فإنها نظير الضمان أو الديئة الثابت في حقه الناشئ من إدلادي ما لأحدهم أو كسر رأسهم هو ربع خمسين أم راح بسوري اختياره كسر لرأسه صاحب مطالب خمسين أم العرفين يقول خمسين ألوك رابر فعلا وكانت الراسة مخلصون لك إذا روح بصور عندك وإذا وردت روحه لكنه مغافر خمسين ما يعدون هذا مخلا بصدق عماني نعم لو أفرغ ذمته وصار فرد فيما اشتغلت فيه ذمه أما ما أكده أما لو لم يفعل وبقي عنده الربح حتى مضت السماء بحيث صدق عليه أنه ربح وجب عليه الخمس لأن حاله كحال تكثيرا هذا كله فيما اذا كان بعد الربح من هذه السماء